م د ك و ك س م ع ج د المنطق يا عبد المنطق يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عبد المنطق يا عبد المنطق يا عبد المنطق ا عبد المنطق يا ع ت د المنطق يا عبد ر ع ا ل ل ه ن ج ا ش يا عبد المنطق يا عبد ا ل ل ه ن ا ق يا عبد المنطق يا عبد ر ع ا ل ل ه ن ج ط ش يا عبد المنطق يا عبد ا ي م ن ج ق يا حب القلب ن ا هنا يا أ ح ب و ي ل ك ل ابو يجي اخي ماذا تجي ك ر أ ب علي اقول عرسك ابو أخي علي ح ر م ه اقول يحفظك أ أ ب و علي م اقول ت ن عرسك ا ا ت ي اشتكي ل مرا؟ ا أخي ي ق و لك ت يا <تصفيق> يقول اخي اقول أ ن ت صغير توك على العرس مع السلامه ع ل يعني فهم ي ا ن ت تغير ها يعني